والحمد لله الذي دعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهجى ودين الحق رحمة للعالمين وخدوة للعاملين وخزة على الإعجاب أجمعين واختار له دينا سينا نبريا على الإخلاف لله والسلسين لا شفيق ولا حارث ولا سقيه ولا ساعيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق فاصقم وزرع فاحسن وهو خير الثاقبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المصطفى على الخلق اجمعين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد ان راى دوننا بينما كن تذكرون في هذه الايام السفر الى بيت الله الحرام ترجون الرتق والنفرة والفرات الشعود والاثام وتؤمنون الفوز بالنعيم المقيم في دار السلام وترمنون في الخلف العاجل من الجلال والإكرام أيها المسلمون إنهم تتوسعون في زمان القاضل إلى أنتنة القاضلة ومسائر معصمة تؤمن عدادة من أجل العدادات أرجو الله تعالى أن لا تريدوا بذلك فهراً ولا لياءً ولا مذهساً ولا فرقاً أسأل الله تعالى أن تريدون بذلك وجه الله والدار الأخراً فأسألوا أيها المسلمون هذه العبادة أسألواها تمام ملك من غير قلوب ولا تقصيم يَا قَوْمَنَا قُمُوا ارْسُمُوا مِنْ مَغْفِرَةِ الذُّنُوبِ وَالْخَوْفِ مِنَ النَّارِ الْمُقِيمِ ﴿1﴾ ﴿2﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ فَمَا إِقَامَتُكُمْ مِنْ دَارٍ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ شَعَائِرِ الدِّينِ ﴿3﴾ إِذَا وَجَبَ كُنْتُمْ مَاءَ فَطَهَّرُوا بِهِ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فانتقوا بوضوهكم وألميكم منه فإن ذلك يجبئكم عن الوضوء وعن الجنابة أدوا الصلاة جمعا ولا تتكابلوا عنها فإنه يمكن قضاء الشغل بعد الصلاة طلّه باعية خفرا فطلّ الكهر والعصر والعشاء الآخرة على رشعتين من خروجكم من بلدكم الى رجوعكم اليها الا ان صفتوا قلب انا من الصلاه فاتموها اربعه اجمعوا بين الظهر والعصر وضمن المغرب والعشاء يمنا تقديم صوت خير قد بنا يتضر لكم ان كنتم صاغرين أما إن كنتم مقيمين في نسكة أو مناً أو غيرهما فالسنة ألا تجنروا فلوا الوكر وفلوا راكبة الفتح وفلوا من النوافر ما تأكل فصلاة الليل وسنة الظهر وغيرهما لكن لا تفلوا للصهر راكبة ولا للمغرب والعزاء لان السنه ان تصلى راغبه بها بهذه الصلوات والسلام تقللوا بالاخلاق الفاضله من الصدق والصنى اضياقه الوجه والكرم بالنار والجدي والجاء واعلم ان الله يحب على صف المحسنين واصروا على المشقه والادب ان الله مع الصابرين وقد قيل إنما كل يستطر سفرا لأنه يذكر عن أخلاق الرجال فإذا وقلتموا النقاط فأتسلوا وتضيهوا في أبجالكم في الرأس واللحية والبكوا في هذا الإكرام غير مفجدا إذارا ورجاءا أبيضين للسفور واني ساب بما فتنا باقتياب غير مجفف لجاره جدينا وان التبرن في عرقنا فلجت المرقه ثيابا بيضاء واهابا دارا طويل الفرقه ان تحرن بالثوب الابيض لانه صفر في عرقنا من الثينه ولا تجاوزي نصافه في دور شهر أحرموا من أول إيقاث سبقون به لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقفتاً مواقيت وقال قلن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهم ومن كان في الضائرة فليغتزل في بيته وليكهيئ الإحرام من قبل ثم ينوي الإحرام إلى هذا الإيقاث قبل مجاوزته وعلى ابا فمن فطر الطائره من مطار القدس فليكن متهاويا في الاحترام فاذا مضى بعض قداء الطائره ب30 دقيقه او قف و30 دقيقه اعني استقاعه وان قد بقيت هل نرضي ان يذ وان يحرم به ومع قوم يرامس قد مدقين في حديقه النبي صلى الله عليه وسلم لديك اللهم لديك. لديك لا شريك لك ذلك اللهم ربي ذكرني فلا فريدا ذكر ربي ان الهم دون ما ترى والروح ترىك اي فلق يا قومي جاو بذلك اصواتا فاذا فاق قوم فريد فطبقوا به طواق العمره سبعه اصوات وعلموا ان جميع المسجد مقام الضياء الطريق والذهب والزئ حتى اطراف المسجد وصفه كله يدور طوافه ورات القرب من الزعبه افضل اذا لم يكن لقاد اما افضل فاذا احمرت القوا فقد ورثها ذي قلب مقام ابراهيم قريبا منه إن توسر أو باندا كل مصعى بين الصفا والمروة سعي العمر في صفعة أسوار فازدقون بالصفا وتحكمون بالمروة فإذا أكملكم الثاني فقطروا من رؤوسكم من جميع الرأس لا من جامل منه ولا من جوانده بل من جميع الرأس فإن بعض الناس يصفرون على تخصيل جهة من الرأس وهم في الحقيقة مفكرون في السر وتفكر مرأة من أخرافه في قبل أن أثور في أخوص ومذلك كنت العنرة وحللتهم الحل كله فإذا كان يوم الكامل مثل الحجة فأحلوا بالحج من مكانكم الذي أنكم فيه كنتم في قلوة في او كن في قلوبك دينك او كن في دين قيام او كن في ديننا او كن في بده او في اي مكان اذا اذا قام اليوم الثاني بالبده فاقموا بالحد فتبتكنوا وتقيقوا والفسوق يا بن اكرام واقموا كثير من الناس الى ديننا وصلوا بها الظهر والعصر والنغرق والعشاء والفتر فصراً فيها تصلون الظهر والعصر والعشاء على رفحتين وتهدون كل طلاف وقتها في وقتها اقتداءاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا خلعت الشمس من اليوم الثاسر فسيروا ملتين إلى عرفة وَقَضَوْا لَهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ عَلَى رَكْعَتَيْنِ كَمَا تُقِيمُونَ ثُمَّ تَفَكَّرُوا بِإِذْنِ اللَّهِ وَذُهَابِهِ وَالتَّصَرُّفِ إِلَيْهِ مُسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةِ وَلَوْ كَانَ الْجَبَلُ خَرْزَفًا رَافِعِينَ قُلُوبَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ مُؤْمِنِينَ مِنْهُ إِجَابَةَ دُعَائِكُمْ وَمَا مُرِقَّةٌ لِيُنْزِلُوهُكُمْ وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه في موقف ولا فينه قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف فذاك سبوا ايها الاقوة من الوقوف داخل عرفه فان كثيرا من الحجاج ينزلون خارج حدودها ولا يقفون فيها ومن لم يقف في عرفه فذاك حشر فإذا غربت الزمت فسيروا إلى مستدفة وصلوا بها النظر بثباثا والعساء رفعتين وأوفروا وبيتوا بها حتى تصلوا الفجر ثم اجروا الله سبحانه واستغفروه وكفروه واحفظوه إلى أن تسروا جدا ثم سيروا إلى بنا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد رقص النبي صلى الله عليه وسلم للبعض من الرجال والمساء أن يجبعوا من مجددك شبيئا في الشيء فإلى وصلتم إلى منا تبدأوا برمي يمرق العقبة لتبعي حصيات مجعاقبات تكثرون مع كل حقاة ونقف الحصان حيث شئت ليس من الواجه أن تكون الحصام المسجدفة بل وليس ذلك من السلنة أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقف بالحصام المسجدفة وعلموا أن التذنة من رمي الجمرات هي إقامة ذكر الله وتعظيمه ولذلك يكتر الرمي عند رميه ولكم ترمون السياطين كما يدنه بعض الجهاد وإنما ترمون هذه الأحجار في هذه الأناقن تعظيماً لله عز وجل وافتداءاً برسوله صلى الله عليه وسلم فإذا رميكم فاجبعوا الهدياً فيسر ولا يجزء منه إلا ما يجزء في الأضحية فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحس وثبعث إذا رجعتم ويجوز صيام الأيام الثلاثة قبل الخروج إلى بناء ويجوز في اليوم الحادي عسر والثاني عسر والثالث عسر ويجوز صيام الأيام الثبعث بعد رجوعكم متفابعة ومتفشقة فإذا جدعتم الهدي فاحذبوا رؤوسكم واقتام الوقوف واذا رميتم والحلق فلرتق كل سوء من محظورات الاحرام الا اذا فترت دمك يا بقوا بعد الرمي والحلق وتتطهرون ثم تنهرون الى مكة فتقومون بالبيت للحج وتدعون بين الصفا والمروة للحج ايضا ودبار تفعلون تلك كلها فيقبل لكم جميع محبورات الإحرام حتى المتاة أيها المسلمون أيها المسلمون إلى كلامنا هذا أظن أن لكم فهذتم أننا يوم الرئيس نؤسي مناسك عظيمة ولهذا كناه الله يوم الحج الأكبر أنه نغني جمرة العقدة بما نفتح الهدو ثم ناخذ الروض او قط ثم نذوق بالزيت ثم نتعادى المصفى والمروى والابد ان يجعل انسان عائد من انفاق يوم العيد على هذا الطريق ولكن لو قسم بعضها على بعض فلا حرب عليه فلو نظر الى مصفى قطاف قبل ان يرمي فلا حرب عليه ولو حرف قبل أن ينحر فلا حرج عليه ولو سعى قبل أن يقوف فلا حرج عليه ولو أحقى السعي والطواف حتى ينزل من منا فلا حرج عليه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم العيد عن التقديم والتأخير فنأت إلى أن تريد قدم ولا أخر إلا قار افعل ولا حرج سَيِّدُرًا عَلَى الْعِبَادِ وَرَحْمَةً مِنْهُ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنْ أَقْرَضْتُمْ دَفْعَ الْأَجَلِ إِلَى الْيَوْمِ الثَّارِسَ عَشَرَ وَلَوْ أَقْرَضْتُمْ دَفْعَ الْأَجَلِ إِلَى الْيَوْمِ الثَّارِسَ الحاجلت عَشَرَ وَدَفَعُوهُ مُؤْمِنًا فَلاَ خَرْجَ عَلَيْهِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ لَيْلَةَ الثَّالِثَ عَشَرَ الْفَاضِيَةَ عَشْرَةَ فَقَامُوا وَفَعَثَرُوا وَأُمُّ الدِّمَارِ فَلَاتَ فِي الْيَوْمَيْنِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ ابْدَأُوا بِرَمْلِ الْجَمْرِ بِالْقُدْسِيَّةِ فَرْمُوهَا فِي سَبْعِ أَطْيَافٍ وَقَدِّمُوا مَعَ كُلِّ أَذَاقٍ ثُمَّ تَقَدَّمُوا عَنِ اتِّجَاهٍ وَقُومُوا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَاغِبِي أَوْ يَقِفُ إِلَى رَبِّكُمْ تَدْعُونَهُ بِعَاهٍ قَوِيٍّ فثم مروا بظراق الوسط في فتي الحثا وقد تروا ما كل خطا ثم تقدموا عن القران وضلوا عهًا طويلًا وان ظنوا تستقبل القبلة يراقعوا الجيش ثم مروا ظراق العقبه ففتحا الفريات وقد تروا ما كل خطا وانفرطوا معذبات فبدو وصول الذئبه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا رمي فان النبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا رمي الجمره الاولى والمصى ولم يقف هذا رمي جمره اضافا وبهذا نعرف ان الحج ست وقفات الوقفه الاولى على الصفا إلا انزال والثانيه على المروه والثالثة في عرفة والرابعة في الثالثة بعد صلاة البجر والقامسة بعد رمي الجمرة الأولى والثالثة بعد رمي الجمرة في الوصف كلها الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقف فيها ويدعو ولا كوم قبل دواب الجمس في الأيام التي بعد العيث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرمي فيها إلا بعد الضواب ويستمر وفض الرمي من دواب الشمس إلى غروب الشمس ومن الغروب إلى خلوع الفجر فمن لم يكيسر له الرمي بالنهار فله أن يرمي في الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وفت أول الرمي ولم يوفت آخران وأبنى للضعفة أن يتبعوا من مستلفة قبل الفجر خوفا عليهم من الجفان وارموا بأنفسكم ولا توقلوا أحدا يرمي عنكم لأن الرمي عبادة واجلة على الزكور والإناث فقد قال الله تعالى وأدموا الحج والعمرة لله والرمي من الحج فيجب على المرأة أن يرمي بنفسه الا عند الضروره ليس ان يكون مريضا او كبيرا او امراه حاملا تخاف على نفسها او على املها من الاذى فيجوز التوكيل اين اذا فيرمي وكيل الثمرات اولا عن نفسه ثم يرميها عن موكله ولو في موت واقع فيقف مثلا على جنب يقودا يرميها لشف عن نفسه ثم يرميها بسدع عن موكله ثم يرمي الغطة بسدع عن نفسه ثم سدع عن موكله ثم يرمي جمرة العقبة بسدع عن نفسه ثم عن موكله فإذا رميتم الجمارة في اليوم الثاني عشر فقد تم الحج فمنك أتعجل فقارة من منا من قبل غروب الشمس ومنك أتعخر فبات بإنا ليلة الثالث عثر ورمل الضمارا من الغد بعد الزوال والتأخر أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر عملا حيث يأخذ له المبيك والرمي في الشارع عسر وقواف الوجاع وذوقوا للوجاع إذا أردتم الزفر إلى بلدكم بعد ثمان أشعال الحج كلها لأن قواف الوجاع ليس بعده شيء من أشعال الحج ولقد سمعت أن بعض الناس ينزل في اليوم الذي يريد أن يشافر فيه ينزل من ميناء فيطوك للوجاء ثم يحفظ إلى ميناء فيربي الجمراء ثم يستمث في شفره وهذا خطأ مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وجعله فمن فعل ذلك فإنه لن يضف الوجاء في الواقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول آخر عهد الناس بالبيت ومرحما بعد الوداع فقد جعل آخر عهده بالجنال لا بالبيت ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صاف بعد أن أخم جميع أفعال لحظه وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر ما فهو رجل وليس على المرأة لباهم إذا كانت حائضاً أو مفتاة بل تركبوا من مكانها في السيارة وتسافر وليس عليها سيء وإذا رجعتم إلى بلادكم من الحج تعلموا أن الله أنعم عليكم نعمة عظيمة فاشكروه على هذه النعمة وعنيه إليه وازدموا باعته ولا تريدوا سيئاتكم لطفحاتكم ذات أن يحيت في الحج يقول الله عز وجل الحج أكثر من معلومات فمن ضرب فيه من الحج فلا رفت ولا خسوق ولا جدار في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتدوروا فإن خير الزاد التقرى وابتقوا الهراء للألباء ليس عليكم قناعي أن ترجعوا فضلاً من ربكم فإذا أخذتم من عرفات تذكروا الله عند النشأة الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الطوالدين ثم أخذر من حيث أقرب الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضوتم مناسفكم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو آذاتك ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آهنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمن من يقول ربنا آهنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب لما تتبوا والله سريع الحساب واركروا الله في أيام المعذوجات فمن تعجل في يومين فلا إذن عليه ومن سأخر فلا إذن عليه لمن استقى واستطروا الله وعلموا أنكم إليه تحسرون صار الله عليه ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآلات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستطر الله لي ولكم ورخافة المسلمين من كل جنب فاستاثروه إنه هو الغفر الرحيم الحنج لله حنجا كثيرا كما عمر وأذكره وقد تأذن في الزيادة في من كفر وأتحد عن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أكرف به وكفر وأكدوا أن محمدًا عجده ورسوله سيد البكر الشابع المتفع في المحتر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعتر وعلى التابعين لهم بإفتام ما بكر فجر وأنور وظلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس فإنهم في أيام طاضلة أيام عشر للحجة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيامه العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العصر قالوا ولا البهاد في سبيل الله قال ولا البهاد في سبيل الله إلا رجل حرج بنفسه وما ذه فهن يرجع من ذلك بشيء أيها المصدرون ألستم تحبون ما يحبه الله ألا كنت تبقون أن تنالوا محبة الله إذا كنتم كذلك صادقين فيما تقولون فإنه يمتغي لكم أن تكثروا من الآماد الصالحة في هذه الأيام العجل من ذكر الله وذعائه والصدقة والطيام وغير ذلك مما يقذب إلى الله تعالى فأكثروا من التكبير من قولي الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولا اله الا الله ومن الذي يطوفون هذه الايام العظم فانه يرضى ان ذاقوا صوم يوم عرفه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول في صوم يوم عرفه احفظ بحمد الله ان يفطر السنه التي قبله والسنه التي بعده بناء القدر كان كنا بعد لا يقوم يوم عرفه بارفه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم بذلك اليوم وكان واجب والله اعلم يوم عرفه هذا العام سيوافق يوم الجمعه ولا بأس بصيامه وحده لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن تقطير يوم الجمعه في الصوم وهذا الذي يقوم من اجل ان يوم عرفه لم يقوم من اجل انه يوم جمعه ولا صامه من اجل انه يوم عرفه بل يقصد بذلك تقطير اليوم ولكن اذا قام يوما الخميس فان ذلك افضل لان يوم القيامه يوم تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل ويحب المرء ان يعرض عمله على ربه وهو قانع وعن ذكر يومي قبل يوم عرفه الذي يسمى العامه صيام ثلاثه الفكه فهذا لا اعلم له اقدا في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فلا يفتي الانسان أن يعتقد أن في صيام ثلاثة الزجة قبلا لأن ذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون وإنكم فاستقبلون في هذه الأيام الأضائي التي ينبغي لكل قادر أن يضحي عن نفسه وأهده والقصية إنما هي عن الحي لن يقل النبي صلى الله عليه وسلم من ضحف عن أحد من من مات له لا من درجاته ولا من بناته ولا من أقاربه وإنما كان من ضحف عن نفسه وعن أهل بيته وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه لضحف من كان عن نفسه وعن أهل بيته وعلى هذا السنة أن لا تضحف لأحد من أمواته إلا ان لا ترق انا فقط اوصي بالمسير ولكن اذا رأيت عن نفسك او عن اهل جيدك وفيهم ما هو غير فان الاثر ربما يذمره ان شاء الله ولكن نرقى الواجب ان بحر الناس لا يرضى عن نفسك ولا يرضى عن, عن بيتك او عن ابي او امي او محداري وعلى انحراف خطا ومخالفه السنه فاعرقوا ربنا ان الله صنه برسول الله صلى الله عليه وسلم وتنا فاحفاضي وقتو هنا انكم انما اممكم لابتداء بنبي صلى الله عليه وسلم لاثم عليه اباكم الا ان يكونوا واقفا لشرع الله وامر انه هو دليل صحيح ابا إلا ما تم له من الإبل خمس سنين ومن البقر سنتان ومن الماء سنة ومن, ومن الضائم يسك سنة ولا يستغير ضن في الأخيرة العرضاء البين عورها ولا العرضاء البين ضدعها ولا المريضة البين مرضها ولا الأشفاء التي لا تنطي وكل ما كانت الهدحية أعمل كانت أفضل وأولى وَمَا كَانَ لِقَوْمِهِمْ أَنْ يَقُولُوا إِنَّ زَكَرَا مِنْ الرَّحْمَنِ زَكَرٌ وَمَوْعِدُهُمْ عِنْدَ النَّعُدِ إِنَّهَا كُذِبَتْ وَزَكْرَاءُ هِيَ الَّتِي قُطِعَ دَنَبُهَا أَمْ نُكِتْ فُقِعَتْ أَرْجُهَا مِنْ الصَّعْقِ فَإِنَّهَا لَا كَذِبَةٌ هَذَا قَالَهُ الْعِندُ وَقَدْ حَذَّرْتُهُمْ مِنْ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ الْأَنْظَارِ الَّتِي جَرَى إِلَى الْإِسْرَائِيلِيَّا فَقَالُوا لي انبايده يتبع دندا البقره وعلى هذا فانتقا للثرياء او باعوا قليلا من ورده فان ذلك يذرو ولكن كلما كانت الرقيه او التمينه افضل فهي اهم واولى فاستلموها واستعينوها واعلموا انكم لن تدروا جرهانا في هذه الاطواق ثم اعطانا لكم اجرا عند الله ولا ترى وتدعو الشعب واقله عن الذر و اهل بيته ولو كانوا نيها او اكثر وتلج البقر عن سبعه واذا دنت عن سبعه ويدعو للانسان ان يثبت في صبره بالبقره والذنه يثبت اهله ومن صاحبه الثوار لان التشفيف بالثوار لا حصل وعلم رحمكم الله أن خير الحديث إذاب الله وخير الهديهة محمد صلى الله عليه وسلم وترى الأمور مستدادها وكل محتف في جيه الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار